بسم الله الرحمن الرحيم ليلقى قريش إلى في رحلة الشتاء. بل يأخذوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جرع وآمنهم من